ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم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 سيدخّرهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعهم بإحسان، والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافعون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم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 الذين اتخذوا مسجداً دراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 التابون العابدون الحامدون السائحون الرائعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ما كان ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم.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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدته وعدهاأياه فلما تبين له أنه عدول لله فلما تبين له أنه عدول لله تبرأ من إن إبراهيم لأوهم حليم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 وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغْيِضُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن ليأنف كافٌ فَإِنَّ أُولَئِكَ نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يفتنون فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ولا هم وَإِذَا مَا قُزِنَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْتُمْ مَا صَرَفُوا صَافَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن الأرض الناس وبشر الذين آمنوا الأرض أن الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدقنا إل ذرهم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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرَ دَعَانَ لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلَّمْ يَدُونَ إلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُوِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُؤْتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ قِلَّةِ نَفْسِي إِنْ أتبع إِلَّا مَا يُوحَى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 حتى إذا كونتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرح بها جاءت هاريح عاصف وفرح بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعشاب، مما يأكل الناس والأعشاب حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون